بسم الله الرحمن الرحيم بأي العينين تعيش حياتك؟ عين النحلة أم عين الذبابة؟ عين النحلة لا ترى إلا كل ما هو جميل ترى في كل محنة منحة وفي البلاء عافية وفي الفشل فرصة للنهوض. عندما يخطئ الآخرون في حق صاحبها تذكره بحسن صنيعهم معه من عمل صالحا من ذكر أو أم وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون ولكن ماذا عن عين الذبابه انها لا تقع الا على كل قبيح لا تحفظ على الناس سوى اخطائهم ومعايبهم توهم صاحبها بأنه يعيش في غابة ممتلئة بالوحوش والسباع التي تريد بؤسه وشقاءه ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وبينما يقضي صاحب عين النحلة حياته مبتهجا سعيدا مسرورا عالما أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله تعالى عليه ينام قرير العين هادئ البال ليستقبل الصباح الجديد بروح ملؤها التفاؤل والأمل بغد أفضل نجد صاحب العين الأخرى يجري وراء ظله ويلهث خلف السراب لا يسلم من سوء ظنه أحد لا يجد النوم طريقا لعينيه لأنه أسهرهما بالتفكير في ما عند غيره يريد بلغ ما بلغوه وهو قاعد نسي أو ثناسى أن الجبال العظيمة لم تكن إلا ذرات تراب